سورة آل عمران يتل علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة وجنّة الأرض السماء Cardinal fi ku na no لفضيله الدكتور محمد ولم يصروا done قد خلت من قبلكم شننون هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن سسق قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ليعلم الله الذين آمَنُوا ويتخذ منكم شودان No. Mm -hmm. وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسوله قد من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على ومن ينقلب على عقبيك فلن يضر الله الشيئ وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ومن يحسن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن Yuridu sabad dunyana وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قام معه ربيون كثير فما وذنوا لما أصابهم فما Oh no. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا لفضيله الدكتور Ród, سنُلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما بالله بما الله وعده إذ تحسونهم بإيهن حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم, وعصيتم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل عليم Allah <śmienic>